بوك تو واحد وثلاثون واحد وثلاثون تري في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة دوريسكن عبريتيف من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات دوريسكو سالاتة. من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد من فضلك واحد شوربة. من فضلك واحد شوربة. Doresc un desert. Min-fadlak al-halwa. Min-fadlak al-halwa. Doresc înghețată cu frișcă. Min-fadlak wahid ice cream ma' crema. Min-fadlak wahid من فضلك فواكه او جبنة. من فضلك نريد ان نفطر. من فضلك نريد ان نفطر. من فضلك نريد أن من فضلك نريد أن نتغدى. من فضلك نريد أن نتغذى. من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. تدوري تلمي كل داجون. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ كيف لك وجمشي ميارة؟ خبز حمام صامولي مع المربى والعسل. خبز حمام. مع المربة والعسل بينا برجيتك و سلام شبرنزة خبز توست مع سجق وجبنة خبز توست مع سجق وجبنة ون أوفيرت بيضة مسلوقة بيضة مسلوقة ون أوك بيضة عيون بيضا عيون أو أملتة أملت أملت ورغ انكا من فضلك واحد زبادي آخر من فضلك واحد زبادي آخر ورغ انكا سارة شبيبار من فضلك أيضا ملح وفلفل من فضلك أيضا ملح وفلفل. ورقم بحرك أبا. من فضلك كباية ماء أخرى. من فضلك كباية ماء أخرى.